يعمل لدار البقاء ضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيها ارض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبنان محض ومن عسلين والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الاغصان عاكفتان تسبح الله جاهرا في مغانيها من يشتري قبه في العدل عاليه في ظل طوبى رفيعه مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجبرائيل يناد في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها كانت في ظلام من يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة نعم الغلا فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمات أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنعت نفسي بما رزقات من المعيشة إلا كان يكفيها والله والله ايمن مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صفرة صمن ململمتين في البحر راسية من سن واحيها رزقا لعبد براه الله لن فنقات حتى تؤدي إليه كل ما فيها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 أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب المؤمن بنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشد خاب بانيها والناس كالحب والدنيا رحل مصبات للعالمين وكاف الموت يلهيها فلا الإقامة تنجي نفس من ثلاثين ولا الفرار من الأحداث ينجيها وللنفوس وأن كانت على وجلين من المنية آمل تقويها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 كم من عزيز سيلق بعد عزته ذلا وضاحكتين يوما سيبكيها وللمناية تراب بكل مرضعتين وللحساب برا الارواح باريها لا تبرح النفس تانع وهي سالمة حتى يقوم بناد القوم ناعيها ولن تزال طوال الدهر ضاعنة حتى تقيم بواد غير واديها أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكاس الموت ساقيها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 فاورث اصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بانك بعد الموت لاقيها تجني الثمار غدا في دار مكرمه لا فيها ولا التكدير ياتيها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 فاربأ بنفسك لا يخدع كلامعها من الزخارث واحذر من دواهيها خداعة خد لم تدوم يوما على أَحَدٍ ولا استقرت على حل اللياليها فانظر وفكر فكام غرت ذوي طيش وكم اصابت بسهم الموت اهليها اعتز قارون في دنياه من سفه وكان من خمرها يقوم ذاتها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 فما استقامت له الدنيا ولا قبلاة منه الوداد ولا امترحم مجيبيها ثم الصلاة على المحصوم سيدنا اذكر البرية دانها وقاصيها